إَِّ بَلَونَهُم كَمَا بَلَونَ أَشْحابَ الجََّةِ إذْ أَقُسَمونَا يَشْرِم غَا مُشِْخين وَلَا يَْستَثنون فَطافَ عَلَيهَا طَائِفُ مِ الرَبِّكَ وَهُم النائمون فَأَشَْحَتْكَ الصَّرمِ فَتَناادَ مُشْبِخين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 سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم